bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbi kalladhi khalaq, khalaqa al-insan min alaqa, iqrā wa rabbu kallakram, al l bil-qalam, al ma l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 سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب.